وإنه لا يذل من وَلَا ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك صائب الجنة <سؤال> <سؤال>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 اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة الله لك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا اللهم استر شنائنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده ونسالك كلمه الحق في الغضب والرضا ونسالك القصد في الفقر والغنى اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما